بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت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 ذي قوة عند ذي العرش مكيد مطاع ثم أميد وما صاحبكم بمجنود ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنيد وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا بسم الله الله رب العالمين